من ذا الذي يقرض الله قطا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ويضرب بينهم بسور له بابا باطنهم فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذابا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وضرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وضركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوى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 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْ فَاسِقٍ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قد بينا لكم الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمسر غيش الأعجب الكفار نباته ثم يهيج فَتَرَا وَاصْفَرَّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع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 لا يعلم امن الكتاب الا يقدرون على شيء يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه الفضل بيد الله من يشاء والله ذو الفضل